السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أمن ومن سيئات أعمالنا. ميادين الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أي الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعونا أحسنه هو لي ذلك والقادر عليه ونستكمل وبدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونتكلم أو كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله مشروعية القتال. يقول قد علم مما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على الدخول في الدين بل كان الأمر قاصرا على التبشير والإنذار وكان الله سبحانه وتعالى ينزل من الآي ما يقويه على الصبر أمام كل ما يلاقيه من أذى قريش ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وكان كثيرا ما يقص الله عليه أنباء إخوانه من المرسلين قبله ليثبت به فؤاده ولما ازداد طغيان أهل مكة ألجأوه إلى الخروج من داره بعد أن اتمروا على قتله فكانوا هم البادئين بالعداء على المسلمين حيث أخرجوهم من ديارهم بغير حق فبعد الهجرة أذن الله عز وجل للمهاجرين بقتال مشرك قريش بقوله في سورة الحج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 فلما تمال على المسلمين غير أهل مكة من مشرك العرب واتحدوا عليهم مع الأعداء أمر الله عز وجل بقتال المشركين كافة بقوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يقول وبذلك صار الجهاد عاما لكل من ليس له كتاب من الوثنيين وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى ثم ذكر ما كان من أمر اليهود ومن خيانتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن في هذا الدرس إن شاء الله تبارك تعالى سنبدأ في الكلام على غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقبل الكلام عن الغزوات وعن الفرق بين الغزوه والسريع وما جابة والإطلاله سريع على بعض الغزوات التي غزها النبي صلى الله عليه وسلم وبعد السرايا والبعوث التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان القصد من كل غزوة أو سرية أو بعثة بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم أولاً أن هذا الذي حدث في هذه المرحلة من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو ما يسمى بسنة التدافع هذه السنة سنة ثابتة في شرع في كون الله تبارك وتعالى أن يتدافع أهل الإيمان مع أهل الكفر أن يتدافع أهل الحق مع أهل الباطل أن يتدافع أصحاب المبادئ والقيم السامية التي لها أصل والتي لها جذور ممتدة ضاربة في الأرض ممتدة إلى السماء مع كل أصحاب الهوى الذين اتبعوا شياطينهم واتبعوا شياطين الإنس والجن لغلبة أهوائهم عليهم إلى آخر هذه الأصناف ممن نعاد المبادئ أو الشرائع التي جاء بها أنبياء الله صلى الله وسلم وعليهم أجمعين فهذه السنة سنة التدافع لم تكن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فحسب بل من قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وجد أن هذه السنة كائنة في كل أنبياء الله صلى الله وسلم وعليهم أجمعين سنة التدافع بين الأنبياء وبين أقوامهم، بين من آمن مع الأنبياء وبين من كفر من أقوامهم، حتى أنها صارت سنة يخرج أنبياء الله ويخرج من تبعهم ممن رضوا بما جاء به من شرائع وديانات يخرجهم من ديارهم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسولهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إذن هؤلاء المتجبرون هؤلاء الغاصبون هؤلاء المعتدون الذين يعتدون على أنبياء الله وعلى من تبع أنبياء الله تبارك وتعالى لابد أن يكون هناك تدافع بينهم وبين أهل الحق فهي من السنن التي تعامل معها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمنتال حكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع سنة الدفع وهو يعلم أنها سنة قائمة كائن وستكون بينه وبمن ومن آمن معه صلى الله عليه وسلم وبين من عداه سواء كانوا كفار قريش أو الأعداء الجدد من اليهود والمنافقين الذين زادوا عدا أو زدات عداوتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وقال الله عز وجل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجدوا ذكروا فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إذن إن الله لقوي عزيز فنلاحظ في سورة البقرة أنها جاءت بعد ذكر نموذج ذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة نموذج للصراع بين الحق وبين الباطل بين الحق والباطل متمثل في طالوت وجنوده وفي جالوت وأتباعه في طالوت وجنوده وفي جالوت وأتباعه فالله تبارك وتعالى بعد ذكر هذه القصة قصة طالوت وجلوت وما كان بينهما من معارك وما كان بينهما من وما كان بينهما من فارق من فئة تؤمن بالله تبارك وتعالى وهي قليلة ومن فئة باغية معتدية, معتدية على دين الله وعلى أنبياء الله وعلى أولياء الله تبارك وتعالى وظنون أنهم كثرة والله عز وجل يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فتأتي الآيات تلو الآيات في القرآن الكريم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرت بالتدريج حتى تأخذ بأيدي أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإحياء فريضة الله عز وجل ألا وهي فريضة الجهاد التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده كما ذكرنا قبل ذلك فإن القتال شرع على مراحل المرحلة الأولى كانت مرحلة الحذر عندما كان المسلمون في مكة وكانوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن لهم بالقتال. يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن بالقتال. ومع ذلك لم يأذن لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول اصبروا فإني لم أمر بقتال. اصبروا فإنني لم أأمر بقتال. حتى يأتيه الرجل يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكنكم قوم تستعجلون. إذن كانت هذه المرحلة الأولى. من مراحل تشريع القتال ثم كانت المرحلة الثانية وهي الإذن من غير إيجاب بقول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ثم كانت المرحلة الثالثة وجوب قتال من قاتل المسلمين قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم واستفدنا فائدة من كلام الشيخ الخضر رحمه الله أن الأمر بالقتال كان لقريش فقط، ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة صار هناك أعداء له صلى الله عليه وسلم جدد من المنافقين ومن اليهود وممن والى قريش وممن تولى قريش في حربها ضد النبي صلى الله عليه وسلم فأذن الله تبارك وتعالى بقتال الأعداء الجدد فقال لا فأمر الله تبارك وتعالى بقتال كافة فأمر بقتالهم كافة ثم كانت المرحلة الأخيرة وهي مرحلة القتال على عموم الكفار يبقى الأول دفع ثم دفع أو منه، ثم دفع وإيه وطلب دفع وطلب يبقى آخر مرحلة من مراحل الجهاد كانت مرحلة الإيه الدفع والطلب يعني يدفع الأعداء الذين يهاجموا ويطلب الأعداء الذين لم يدينوا لله تبارك تعالى بدين الحق وكانت مرحلة الطلب هذه كانت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهر أثره كما سلفنا ان شاء الله تبارك تعالى فإن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم انقسم إلى قسمين جهاد داخل الجزيرة العربية وجهاد خارج الجزيرة العربية فالجهاد الذي كان داخل الجزيرة العربية سنبدأ في دراسة الغزوات التي ذكرها أهل العلم والتي ذكرها الشيخ خضري رحمه الله تبارك تعالى في كتابه ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم نتعرض للغزوات التي كانت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم طلبا للفرسي وطلبا للروم صلى الله عليه وسلم من أجل نشر هذا الدين فكان هذا التدرج في القتال هو الذي تقتضيه وضع الدولة الإسلامية الناشئة في هذا الوقت عشان كده نحن يقول يا أخوانا سنة التدرج سنة التدرج هذا الوضع الذي كانت تتحمله الدولة في هذا الوقت إذا مراعاة سنة التدرج الآن مطلوب مراعاة سنة التدرج الآن مطلوب لا نستطيع نحن الآن أن نقول للناس نحن سنطبق شرع الله تبارك وتعالى ونعلن مصر مثلا دولة الإسلامية مئة بالمئة وسنطبق الحدود وسنضرب الجزي على النصارى وسنحارب اليهود لا نستطيع ليه؟ لأننا في مرحلة أشبه ما يكون بمرحلة الاستضعاف نحن الآن في مرحلة أشبه ما يكون بمرحلة الاستضعاف أو مرحلة فيها نوع من الضعف أو فيها نوع من القوة لكن هي للضعف أقرأ هي للضعف أقرأ فلابد للعلماء والدعاء والمصلحين والقائمين على أمر هذه الأمة الآن من توجيه أبناء الأمة بالعقل وبالحكمة لا للرعونة ولا للعصبية ولا للأخطاء المدمر القاتلة نحن لا نرغب أبدا أن نكونسة لأعداء الله تبارك وتعالى نحن نرغب في نشر دين الله عز وجل من غير إراقة نقطة ماء واحدة من غير أن نقع في أخطاء من غير أن نبذل الماء وجوهنا للناس بالاعتذارات والتأسفات نحن آسفون ونحن معتذرون عن ما بدر من فلان الذي أخطأ في حق فلان أو نحن آسفون أو معتذرون عن فلان الذي أخطأ في حق فلان هذا الوقت لا يسمح بذلك هذا الوقت لا يسمح بذلك والدع ذلك أن كثيرا من الناس لم يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يتماعن في هذه السنة التي فرضها الله تبارك وتعالى طيب مع هذا الأمر بالقتال كانت هناك بوادر كانت هناك بوادر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبين هذا المنهج الرباني الذي يربي عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه لهذه المرحلة الجديدة أناس مسالمون لا يقاتلون ولا يعرفون قتالا بل لم يمارسوا القتال في حياتهم إلا عصبية لأقوامهم الآن أنيط بهم أو صار لزاما عليهم أن يقوموا بدور جديد وهو الدفع والطلب لهذا الدين العظيم فكان هناك ما يسمى بالتوجيه المعنوي والتدريب العملي الله تبارك وتعالى أمر بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به علو الله وعدوكم قول الله تبارك وتعالى وأعد، ده فعل إيه؟ أمر والأمر يقتضي، الوجوب لا سيما، لا سيما إذا كان أعداء الله تبارك وتعالى يهاجمون ديار الإسلام يعني يتأكد الوجوب إذا كان أعداء الله تبارك وتعالى يهاجمون أهل الإسلام وأعدوا لهم ما استطعتم إذن نحن لا ننتصر على عدونا بعدتنا وعتادنا إنما نحن ننتصر على أعدائنا بمعونة الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل قال ولا ينصر الله ما ينصر لكن وجب على الأمة أن تأخذ بالأسباب وهذا الذي لن عليه قبل ذلك وقلت قبل ذلك يجب على إخواننا المسلمين في كل مكان أن يتذرعوا بالعلم وأن يتعلموا وأن ينشطوا لطلب العلم في شت المجالات يتعلموا علم الذرة يتعلموا علم الحرب الإلكترونية يتعلموا كل العلوم التي عند أعداء الله تبارك وتعالى يجب أن يكون عندنا منها علم حتى نستطيع أن نجابه أعداء الله تبارك وتعالى وهذا والله الذي لا إله غيره سبيل الفلاح والنجاح لهذه الأم فأنا والله أناشئ وأنادي كل مسلم غير على دينه كل مسلم رضي بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسول في أي مكان في أي بقعة كان عنده علم ليس عند عموم المسلمين أن يسارع وأن يبادر في نشره لا سيما علوم الآلات التي تدفع أعضاء الله تبارك وتعالى وترهب أعضاء الله تبارك وتعالى أنا أناشده بالله تبارك وتعالى أن يعود إلى أمته وإلى دينه يعلم أبناء أمته كيف يستطيعون ردع أعدائهم حتى نصد هذا العدوان الهمجي البربري التتاري المغولي الصليبي اليهودي الصهيوني؟ أول ماذا أقول؟ كلهم أعداء لله تبارك وتعال. كل هؤلاء اجتمعوا على أمر واحد، وهو قتال أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مصورا هذا المشهد بصورة بليغة فصيحة. كيف لا؟ وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال صلى الله عليه وسلم في مراة أحمد عن ثوبان رضي الله عنه يوشك أن تداعى عليكم الأمم. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا من قلة نحن ومئذن يا رسول الله قال بل أنتم كثير إحنا الآن كم مليار وستمئة مليون مسلم مليار وستمئة مليون مسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا أنزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه التوجيه المعنوي وذلك بذكر فضائل الجهاد بذكر فضائل الجهاد وما أعد الله تبارك وتعالى للمجاهدين من الحور العين ومن الخيام في الجنان وما أعد الله تبارك وتعالى للشهداء كل ذلك ليستثير في نفوسهم الحمية لهذا الدين ويستثير في نفوسهم حب الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى وقد رأيت عمير ابن الحمام يمسك تمرات في يده وهو يقول بخن بخن فيقول له صلى الله عليه وسلم ما حملك على قول بخن بخن يقول إنها لحياة طويلة أن أعيش فأكل تمراتي هذه ثم يلقي هذه التمرات من قرنه ويعود إلى المعركة يقاتل فيقتل في سبيل الله تبارك وتعالى وأنا بن النضر رضي الله عنه أرضاه يقول واهل لريح يا سعب إني لأشم لا رائحة الجنة من دون أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضاهم على هذه المعاني الإيمانية فكان هذا التوجيه المعنوي وهذا مطلوب من علماء الأمة ومن دعاتها ومن طلبة العلم أن يرب الناس على هذه المعاني لا سيما قوله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق مات على شعبة من النفاق إذن لابد وأن نترب على هذه البعاني العظيمة التوجيه المعنوي واسمع إلى قوله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم في مراه البخاري قوله ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرم الشهيد فقط هو الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ها ليه ليقتل في سبيل الله عز وجل عشر مرات عشر مرات كل ذلك لما يرى من نعيم الله تبارك وتعالى ثم كان هناك الأسلوب العملي. وهذا الأسلوب العملي كان تدريب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقتال، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالفروسية، وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بالرمي وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما رأى ابن ماجة بإسناب صحيح صححه شيخ الألباني ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، فكان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم كيف يكون رماة مهرة حتى يقاتلوا أعداء الله تبارك وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من علم الرمية ثم تركه فليس منا أو قد عصى من علم الرمية ثم تركه فليس منا أو قال فقد عصى إذن الإسلام اهتم بطاقات أصحاب الإسلام جاء للاهتمام بطاقات كل أفراده العاملين فيه واستخراج هذه الطاقات وتوجيهها التوجيه الصحيح ثم كان ولا بد على الأمة جميعا أن تعرف ما هو الهدف من الجهاد في سبيل الله، لأن أعضاء الله تبارك وتعالى يسمون ويصفون هذه الأمة بأنها أمة الدماء، بأنها أمة القتل، بأنها أمة تقتل لأجل القتل. تقتل لأنها تريد القتل بذاته لكن نقول هناك أهداف شرعها الله تبارك وتعالى نذكر منها شيئا يسيرا مما جمعه العلماء في فضائل الجهاد أو في أهداف الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أول أهداف الجهاد حماية حرية العقيد حماية حرية العقيد قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون رصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فكان الجهاد لحماية حرية الاعتقاد أيضا الجهاد حماية لحرية الشعائر والعبادات قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إن لا يقول ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز واسمع الذين إمكناهم في الأرض أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إذا من أهم أهداف الجهاد حماية الشعائر والعبادات الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أليست الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام وأتوا الزكاة أليست الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام الأمر بالمعروف أليس من شعائر هذه الأمة بل أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب خيرية هذه الأمة وما استحقت هذه الأمة هذه الخيرية إلا بهذا الأمر العظيم قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أيضا من أهداف الجهاد في سبيل الله عز وجل دفع الفساد عن الأرض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 يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكو إذا دفع الفساد عن الأرض هو سر من أسرار هذا الجهاد وهدف مشروع من أهداف هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كذلك من أهدافه التربية والإصلاح والابتلاء في نفس الوقت قال الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخمتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم هو مش ربنا سبحانه قادر وهو ينتصر منهم قادر سبحانه وتعالى لكن ابتلان بهذا الجهاد كما قال الله تبارك وتعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتل في سبيل الله يضل أعمالهم سيهديهم وصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم أيضا من الأهداف التي شرع من أجلها الجهاد إرهاب الكفار وإخزاؤهم وإذلالهم وتوهين كيدهم قال الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قال الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين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 أيضا من أهداف هذا الجهاد إقامة حكم الله عز وجل ونظام الله عز وجل في الأرض قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إذا نحن ندافع عن شرع الله عز وجل من أجل إقامة حكم الله تبارك وتعالى في الأرض أيضا من أهداف هذا الجهاد دفع عدوان الكافرين الذين يعتدون على حرمات المسلمين في أي أرض أو في أرض أي أو في أي مكان حتى إن اعتدوا على فئة قليلة من أبناء الإسلام شرع الله تبارك وتعالى الجهاد نصراً لهؤلاء سواء كان هذا الاعتداء على قرية أو على بلدة أو على دولة أو على أفراد أو على جماعات من المسلمين شرع الله تبارك وتعالى هذا الجهاد لرضع هؤلاء أيضاً. شرع الجهاد لنصرة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين ينشرون دين الله تبارك وتعالى في الأرض لأن سيم الكافرين الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كف عن سيئاتهم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء إذا هذا الدين جاء لحماية هذه الدعوة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فكانت هذه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه البعوث والثراي قبل أن ندخل في غزواته صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه مقدمة في الغزوات وفي السراي فنشاهد الآن ما يعني ما غزوات النبي صلى الله عليه عليه وصحبه وسلم كما هو واضح امام حضراتكم بلغ عدد الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم 28 غزوة ثمانية وعشرين غزاه النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الغزوات التي دار فيها القتال بين بين الطرفين تسع غزوات عدد الغزوات التي دار فيها القتال بين الطرفين تسع غزوات وهناك أيضا تسعة عشر غزوة حققت أهدافها دون قتال بسبب فرار الأعداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب لمسيرة شهر أيضا هناك سبع غزوات خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمهاجمة أعداء علم أنهم يدبرون للعدوان على أهل الإسلام. أنبه هنا إلى مسألة بعض الإخوة كان يسألني وذلك في مسجد أنس أثناء تدريس الدورة العام الماضي كان يسألني عن لماذا نقرأ دائما غزوة مؤته. على الرغم أن مؤتة لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول كما سنبين بعد قليل بأن الغزوة هي التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا أطلق على مؤتة غزوة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يقال في كتاب المغازي قال المغازي جمع مغزة يقال غزا يغزو غزوا ومغزة والمراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار لنفسه أو بجيش من قبله يبقى الغزوة إما أن يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو بجيش من إيه بجيشين من قبله. وبهذا نعلم أن تسمية غزوة مؤته جاءت تسمية صحيح لأن مؤته أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الغزوات التي كان المقصود منها نشر الدعوة الإسلامية خارج حدود جزيرة الإيه خارج حدود جزيرة العرب فنقول استمرت الغزوات ثماني سنوات. من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام التاسع. أنت عارف يعني إيه؟ الجهاد يبدأ من العام الثاني يعني لم يستريح النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغرق النبي صلى الله عليه وسلم بناء دولة إلا ده عام واحد عام واحد فقط بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام سنة واحدة فقط. أتدري لماذا لم يستغرق بناء الدولة إلا سنة واحدة؟ لأن أهل هذه الدولة في هذا الوقت. كانوا مؤهلين لذلك الأمر وكانوا مستعدين لذلك الأمر والله تبارك وتعالى حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فاستحقوا بذلك أن تقوم دولتهم في سنة واحدة ثم يبدؤون في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أكبر عدد من الغزوات كان في العام الأول للغزوات حيث بلغت ثمان غزوات وبلغت عدد البعوث والصرايا ثمان وثلاثين ما بين بعثة وسري نأخذ هذا التفصيل في العام الثاني من الهجرة كانت بعض الغزوات فكانت في السنة الثانية غزوة ودن أو الأبواء وكانت بواط ثم كانت العشيرة ثم بدر الأولى وبدر الكبرى وغزوة بني سليم وبنو قينقاع والسويق وذي أمر وبحران وأحد وحمراء الأسد وبني النضير وذات الرقاع كانت طبعا التاريخ وقضام حضراتكم غزوة الأبواء كانت في صفر وكان مكان حلوثها مكان يسمى ودن ويقال له الأبواء لقربها من ودن اتبع بالك عشان انت احيانا تقرأ في بعض الكتب غزوة ودن أو الأبواء فهل هناك خلاف ما بين ودن والأبواء لا ودن والأبواء إيه؟ هما شيئا واحدا وسمي بالأبواء لقرب الأبواء من ايه من ودن وهذه الغزوة جاء بعدها غزوة بواط ثم العشيرة ثم بدر الأولى إلى آخر ما ذكر طيب هذا ملخص لعدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة النبوية ثم كانت المعارك في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكانت غزوة ذي أمر وبحران وأحض وحمراء الأسد كانوا أربع معارك وفي السنة الرابعة للهجرة كانت بن النضير وبدر الموعد وكانت معركتين وفي السنة الخامسة للهجرة كانت دومة الجندل وبن المصطلق والأحزاب وبنو قريضة وكانت أربع معارك وكان في نعم وكان في المعارك في السنة السادسة من الهجرة بني الاحيان والحذابية وكانت وكانت معركتين وفي السنة السابعة من الهجرة النبوية كانت الغابة وخيبر وذات الرقاع وعمرة القضاء أربع معارك وفي السنة الثامنة من الهجرة فتح مكة وحنيان والطائف ثلاث معارك والمعارك في السنة التاسعة من الهجرة كانت تبوك وكانت معركة واحدة طيب الأول المؤرخون يطلقون اسم الغزوة على المجموعة أو على الجيش من المسلمين الذي يقوده النبي صلى الله عليه وسلم دي معلومة والسريعة على المجموعة أو الجيش من المسلمين الذي يقوده أحد أفراد المسلمين والمجموعة القليلة كانت تسمى بعث وهذا هذه البعوث كانت أغلب هذه البعوث كانت للإيه لاستطلاع لكن لا مانع أن هذا البعث يشتبك مع العدو ويحدث بينه وبين العدو قتال ويحدث منه غنائم ويعود منه المسلمون بالغنائم للنبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم كانت أول الخطوات في هذا الميدان إرسال سرايا وبعوث للسيطرة على الخطوط والطرق التجارية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وعزل قريش عن الإمداد من القوافل من الشام والهدف من ذلك هو هز اقتصاد قريش وإضعاف حلفائهم من القبائل طيب أول غزوة كانت غزوة الأبواء كما يظهر أمام حضراتكم في الخريطة كانت غزوة الأبواء في الثاني عشر من صفر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة من مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان مكانها بمكان يسمى ودن بفتح الواو والدان أو تشجيد الدان. وموضع وهو موضع يبعد 12 كيلو متر عن الجنوب الشرقي لمستورة يبعد عن المدينة 250 كيلو والأبواء وادي بالحجاز يبعد أيضا 28 كم كيلومتر إلى الشرق ومن مستورة و43 كم عن رابغ رابغ اللي هو هذه المنطقة التي هي مقاط مين مقاط أهل مصر مقاط أهل مصر إيه؟ رابغ وهذا المكان فيه قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم قبر آمنة ده ما يظهر قدام حضراتكم بالعلامة الحمراء دي المدينة بالعلامة الحمراء ده ده ليه دي المدينة الخط الأخضر الخط الأخضر ده كان مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخط؟ هذا الخط الهجرة السريع هذا الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ده كان مكان لا تعرفه الايه؟ أو طريق كانت لا تعرفه العرب وبعد ذلك كانت غزوة والدان أو الأبواء وكانت قوة المسلمين في هذه الغزوة مئتين راكب وراجل واحد قوة قريش كانت تتحالف مع بني ضمره فالوصول إلى هذا المكان كان لتهديد التجارة تجارة مين؟ تجارة قريش طبعاً دي المقصود منها الحرب الايه؟ الحرب الاقتصادية والعمل على التحالف مع القبائل المسيطرة على هذا الطريق لاحظ موضع الغزوة باللون اللي هو اللي بيسموه اللون ده إيه؟ لا اللون اللي هو بالنفسي كده اه لون اللون عندكم كده ظهرت بسم الله سامحوني عشان انا ضعيف اللي اللون تمام <تصفيق> طيب <تصفيق> <تصفيق> أفلت ده مش عارف بتاع كده كويس. كده ظهر طيب. طبعا أحداث هذه الغزوة وصل قوى المسلمين إلى ودان إلا أنها لم تصطدم مع قوة من قريش. لم تصطدم مع قوة من قريش وقد لاقت بني دمره على رأسهم مخشي أو قيل محشي ابن عمرو الضمري وكان سيد بني دمره فودعه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغزو المسلمين بنو دمره لأنه كانوا يخافوا من مين؟ خافوا من الصحابة رضي الله عنهم، وارضاهم خافوا من يغيش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغزو بني دمره المسلمين ولا يكثر عليهم جمعا ولا يعين عليهم عدوة وكتب بينهم وبين بعضهم البعض كتاب ثم كانت غزوة بواط. بواط طبعا بفتح الباء أو ضمها تقرأ بواط وبواط بو وباء بواط وبو وفي بعض الروايات أبواط أبواط وقيل جبل من من جبال جوهينة بناحية جبل رضوة بينبع ويبعد أربعة برد عن المدينة أي حوالي 100 كيلو تقريبا وقيل واد يصيب في في في ضم غرب المدينة على قرابة خمسة وخمسين كيلومتر، ورأسه يبعد عن المدينة سبعين كيلومتر. طبعاً اللون اللي هو البنفسجي ده ده ده مكان اللي ده مكان الغزوة التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. تلاحظ إن كل الـ الـ الأماكن التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بينها بين المدينة مسافات أديه مسافات قريبة. يعني كل الغزوات دي كلها مسافات بين المدينة المدينة طبعاً باللون الأحمر وبين غزوة وبين بوط مكان إيه؟ المكان مسافة قريبة. أنا نعم هو ما ده عشان احنا ما جبناش لوحة غير الله بس ها هترفعوا دماغكم كده ايام وعموما خلاص أنتوا أتوكم خلص خلاص طب خلاص ما تتعبونش فا لأن هو إحنا إحنا إن شاء الله الحصة الجاية هنبدأ ن نظبط المسألة دي خلاص إنه هو إحنا نأخذ يعني بس هناخد مجرد بس تعريف عن الغزوات وإن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله هنجهز لأن إحنا هناخد هناخد الغزوات بشيء من التفصيل يعني وإيش مشكلة إن شاء الله إحنا نعمل لها طيب إنتوا شايفين إن هذه الغزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول ااا وكان معه صلى الله عليه وسلم مئتين من أصحابه صلى الله عليه وسلم وكان يعترض فيها عيراً لقريش وكان فيها أمي بن خلف ومئة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعيد فبلغ بواطاً ثم رجع ولم يلقى حربا صلى الله عليه وسلم ثم الغزوة التي بعد ذلك كانت غزوة العشيرة العشيرة طيب كانت هذه الغزوة وهي لبني مدلج بناحية ينبع خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر جماد الأخرة من السنة الثانية للهجرة في مائة وخمسين من أصحابه ليعترض قافلة أيضا كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام وبلغ العشيره صلى الله عليه وسلم وقالت العير أو فاتت العير عليهم وكانت سبب لوقوع بدر الكبرى ودعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني مدلج من بني ضمرته على ألا يعين عليه صلى الله عليه وسلم أحدا ثم عاد إلى المدينة ولم يلقى حربا يبقى غزوة العشيرة دي أو العشيرة العشيرة هذه الغزوة كانت سبب في غزوة إيه بدر الكبرى تمام نعم فاتتهم القافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه رتب لإيه الغزوة التي بعدها طبعا غزوة بدر الأولى واتسمى سفوان كانت تسمى سفوان خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر جمادى الأخرة من السنة الثانية للهجرة ومعه مئتان من أصحابه لمطاردة كرز ابن جابر الفهري للاعتداء على مواشي ومراعي المدينة وكانت تمت هذه المطاردة ولم يدرك العدو فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دون قتال طبعاً دايب يبين لك أن كان المشركين يحاولون إيه إرصال الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإيه طريقة يعني لما يؤذوا مواشي المسلمين أو يؤذوا أرض المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم خرج لطل... لطلبهم عشان كده قلت لكم الجهات في سبيل العز وجل يكون إما لقتل فرض أو جماعة أو الاعتداء على أرض أو عرض حتى ولو كانت قرية من قرى المسلمين يجيش لا المسلمين المسلمون جيشا عرمرهم من أجل رفع الله يتلى إليه الله محمد رسول الله لأن المسلمون تتكافأ دماءهم دينهم واحد لا يمكن أبدا أن نرضى بالاعتداء على حرمة مسلم ثم كانت غزوة بدر الكبرى وطبعاً الكلام عن غزوة بدر الكبرى ما ينفعش النهاردة لأنه طبعاً النهاردة يعني الكلام سيطول فنؤجل الكلام إن شاء الله عن غزوة بدر إلى الدرس القادم ونسأل الله تبارك وتعالى أن نرزقنا وياكم علماً نافع نعمل صالح متقبل طبعاً الأول قبل ما ننهي الأخوات زعلانين لأنهم طبعاً قاعدين تحت لهم شايفين حاجة ولهم سامعين حاجة يعني بيقولوا حضراتك بتتكلم الكتاب يعني بنكثر من الكلام من المذكرة أكثر من الكلام من الكتاب فأنا قلت يا أخوانا المذكرة موجودة على الإنترنت بمذكرة العام الماضي فيها نفس الكلام اللي احنا بنقوله السناد لكن ما زدنا هذا العام إلا استخدام الداتا شو لبيان بس صورة فإذا كان ممكن بعد كده إن شاء الله إذا كان في صورة تانية الإخوة يقدروا ينزلوا يعني بتاعدها لو في منه بين الشاشتين فوقت واحد او شاشة تحت ما اعرفش الفكره دي ازاي او على الاقل حتى كمبيوتر وتوصل الشاشه تحت عند الاخوات ويشوفوا زي ما احنا بنشوف هنا ان شاء الله يكون ذلك يعني فيه نوع من التيسير له الشاهد احنا اردنا بالكلام ده كله انك لما تشوف الغزوات وتشوف الخرائط وتشوف المسافات وتشوف ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنه وارضاهم للاعداء وكيف كانوا يخرجون وكيف كانوا يخططون احنا عايزين ننمي فيكم العقلية الـ الـ العسكريه طبعا مش عايزين عقليه إذن الناس <سؤال> اللي تقوم كده يعني إذن يبقى في عندنا رجالة <سؤال> يعني تمام وعندوكوا فكر تقدروا إزاي تتحركوا، تعرفوا إزاي كيف أنه عن هذا الدين <سؤال> ماشي هذا الحمد لله رب العالمين وصلا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته